إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا لُّرِيَ애 مَن حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ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 فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 فإذا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَبَّرُوا وَلِيَتَبَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَذْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ مَأْوَى لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كبيرا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَانْتَرِبُوا النهارُآيتَنِ فَمَحَونَا آيَةََّْلِ وَجَعلنَا آيَةً النَّهَار مُبصِرُةَلّ تَبتَغو وَجَعلن آيَةَ النَّهَار مُبصِرُ تَّ تَ بتَغُ فَْغْلَِّ اللُبِّكُم وَلتَلَمُ عددَدَ السِنينَ والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابَهُ يَلْقَوْمَا نُشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ 111. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 112. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه 113. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ قَبِيلًا بَصِيرًا مَن كَانَ يريد الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُورِيدُ سُمًّا جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيكم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 111. وما كان عطاء ربك محظورا 112. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 113. وللآخرة أكبر درجات وأكبر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ النعلم ذَكَّ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاحْفَظْ بَيْنَهُمَا جَنَاحَ الْذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا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 119. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 110. نحن نرزقهم وإياكم 111. إن قتلهم كان خطآ كبيرا 112. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا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 لَكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَخَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا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 119. وإذا ذكوت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا 110. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا 111. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 112. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا خلقا جديدا 119. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا 110. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون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 وَربَبّكَ أعلممُ بِمَا في السمواتِ وَالأَ وَلا قدَ فَّ النابَعضُ بِّينَ على بَعض وَهتَن داعُ دَزَبُورق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 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُفَصِّلَ الْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِالْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَولَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 وفورا واستفز زمن استطعت منه بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وعدل عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أَفَمَن مِن تَم بِكُمْ يُقذف بِكُم جانبَ البرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُم حاصبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُم وَكِيلًا أَم أَمِنَ مِن تَم أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَاهَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُم قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم فيرسل عليكم خاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.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 فَمَنْ أُوْتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِي أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذ الَّ ذكُناَاكَ ضِعفَ الحياتِ وَضِعْفَمَماتِسُمَّ ل تَجدُ لك عَلَنَا نَصيرُ وَإِن كَادُ لا يَسْتَف الزُونكَ مِنَ الأوْضِل يُخُِجوكَ مِنْهَا وَإِذَا ل يَلبَثونَ خلِلَافَكَ إِللا قُللَ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 وَلِرووح مِن أَمرِ ربّ وَم أُوتتُم مِنَ العِلْمِ إِللاا قَليلَ وَلعِن شِئنَا لَ نَذهبًَا بِالَّذ أَو حَينَا إلَيكَثَُّ لا تَجِدُ لك بِهِ عَلَنَا وَكِيلَ إِللاا وَحمَةَ مِ رُبِك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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 وَلَمَّا قَبَت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا واذا كنا عغره ورفاتا الا ان لمبعوثون قلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماء والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم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 فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَخُذْ عَلِيمًا تَمَامًا زَلَّ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَصْطُورًا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرْدُوا أَنْ يَسْتَفِزّوا مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِكُمُ ابْنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا 119. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 110. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 111. فرقناه لتقرأه على الناس على مكح ونزلناه تنزيلا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 ويقرون للألقان يبكون ويزيدهم خسوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأثماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا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 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيبا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا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 فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا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 فَأَوْ إِلَى الْكَهْفِ إِنَّ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 وَمَنْ يُغْلِ الْفَلَٰتِنَ يَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ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 إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غُلِبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِم إِلَّا مِرَاءً استفت فيهم منهم احدا ولا تقولن ان لشيئا اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وذكر ربك اذا نسيت وَقُلِ الْعَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا لا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ أَوَسِرِّبِغِي وَأَسْمَعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَجْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ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 ان شَأَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْغَالِبِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْغَالِبِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أَحْسَنَ عملا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجِرِي مِنْ تَحْطِيمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ, ويلبسون ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم م فَل وَدُ لَن جَعلنا لِحَد م جَ النَّتَين مِن أَعْناب وَحَفَفْنَاهُ مَا بِنَخْل وَجَعَنا بَينهُ مَازَ كِلتَجَنَّتَن آتَت أُكُل وَلَم تَوْلم مِنهُ شَيْئَ وَفَجَوَ 118. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا 119. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وَمَا أَلُّ السَّاعََةَ قَائِمَتَ وَل إرّدِتُ إلَ رَبّ لَ أَجِدًاَّ خَيْرًَا مِنْهَا مُمْ قَلَبَ قَالَ لَم صَاحبهُ وَهُو يُحَاوِرُ أَكَ فَعْغُتَ بِالَّذِي خَلَقَ وَكَمِ تُرَامَِّ مِنْ, تراب ثم من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 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إِذَا إن انْزَلَّ مَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فِاحْتَلَطَ بِهِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 119. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزتان وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 110. وعرضوا على ربك صفا 111. لقد جئتمونا كما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 وَهُمْ لكم عَدُوٌّ بِإِسَاءِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُكُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقْتُ أَنفُسَهُمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عضدا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 وَمَنَعَنَا عَن نَّاسٍ أَن يُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْفِنُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّقُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُكُمْ بِهِ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنا ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن وَفِي وفي آذانهم وقرا.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 قَالَ أَلَهِ أَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا آنَسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نبغ خَالُوا تَدَّى عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصُوا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قَالَ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا نقبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا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 لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني 111. فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلا فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدا وإن يريد أن ينقض فأقامه 112. قال لو شئت لاتقلت عليه أجرا